لا اله الا الله ليه ليه ليه لي مداعي قاويتي مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش و الحب و اهله ارضه تمشي بقبابك بيك عالمحنيه كتعب و تخزي المحارب اللي كل كلني لامي يا الله لكن اللي الملك ملكي زر زري صلي وراء وكون عقيدني يا صحت صلاتي. No, come in. عباد طراحة نهجا صراحة ويناس كيا يا حبيبي الحج احمد زعتر والحب ويناس كوا لكن صبر الصفر والذي التوب والوعد من داري داري على حالك داري داري على وعدك داري لا يشمت العزان I you. Oh للحبيبه سلام من الله اوبل اللي فرج لك Selamun الله I don't know. What's wrong? Why are you so sad? Oh, yeah, there's On the road, I will عليه والحاج ابو شريف ربنا يشفيه ويشفي كل مريض في منامي بي I'm holding you. The Arabs are the Arabs. Had the sharpest and the driest. I don't على قمة تعملها بالبحسان <تصفيق> وانها ياما يا حانونا وانيا ريح تاني وقبتالي اماما ريح تاني وقبتالي اماما والله العظيم يا هاني ورب اللي خرق اول مالة انزل فيها الزمس وما تشمكش هي ليلة فيها لله وانبسطت احب بزور ورب الكعب انا ليه انا اللي حب, حب حب في الله و يا رب يا رب نفقه على كل زكاين يا الفي الالف حبيب اي فالف هذه فراويلة واخويا اخي الافتة و الحب يا, <تصفيق> <الفلا>. <تصفيق> النابل. يا النابل. <تصفيق> بزر والمساز عبده بزيرة الله ربنا يرحم ورحمة الوسعة ويرحم موتنا وموت المسلمين جميعا ام ام او جر سيلا دي عم الشيخ مصباح والسلامه وعمتي ام ابراهيم عم الشيخ سيد صابر اللي حضروا النهارده يا نياو بنورت الدنيا والله يا ابو زعبل وضي أبو قاسم وضي أبو حق أشرف سالم عم الحق سيد صابر والحق أشرف صابر عم الشيخ سعيد صابر عم الشيخ مسلحة سلامه حبيبي مورتني والله يا عبا المغربي المغرب سيدة عالب بيومي بشت الأمارة وأو... بادري واجيلي وافيا وامام قبري واقولك يام وحشاني اه يا ست الكل وحشاني يا رب اطرقي يا زلي يا اخطر يا ريت يا ريت الدنيا تنسى كان نفسي لك يا شقي I'm so sick of you, <ietnam> Блокальта! Hold my little head in the face. Hold my little head in the head. The best side is here. والمالم في كل عم الحاج يحلى شجره ربنا يرحمه رحمه واسعه اولاده ربنا يطرح البركه فيهم كهربا الحاج مح... عم الحاج محمد الليث طب بيقول لي قولوا ان انتقم منه بس انا مش هقول اه ايه بينتي يا دلعاني يا بنتي يا بتدلعاني ودلعك حلوه قلبي عشق بنت بس غمازه ادها اليمين فيها قران والتانيه فيها خمره في ازازه انا بحسبها جهله لقيتها في الجامعه بتعلم واستاذه وماسكه غربان ونازله في الخل هزازه والله واحد عنده عشر سنين وواصل والتاني شعره شاب ولسه بسب <تصفيق> يا لالي ايوه خليك جنبي خليك سندي يا كوي يا قلب الببالي يا محيا رللخو يا كوي يا قلب الببالي من غرامه والله بحب يا ده بحق ولا انا شفرني يا بيجي انت اللاني بعدين معاك يا شيك اسامه على فين ويدلعك الحلواق يا المسيح يا عزيزي هو عز لازي ابني بحاول ابعد يدي عن لكن حبك للوعد اللي يجب الناس تنام الليل يقدر على هده. اللي اساسه ربنا. ما حدش يقدر على هده. قالت علي احنا علينا لا سجاش يدعب الكريم. ويد على الاساس. عيقك وريقك ورقاصه وبنت حلال قلت لها اسمك ايه يا صبية قالت اسم الاميره نوال اللي حدته البنية سلمته الاحوال ان كان يخلع جلبيت وتحكم عليه وشوال يا حفيد عيسى عم ابو سيدنا الجليل والحج دماء زعزوع خمام واهله واهله واهله I'm going to عم الشيخ شحات الضوخي وأولاده أخي علي والحمق أم علي اللي حضروا منوروني يا رب عودة كل سنة مطوين أخي الشيخ أسم أبو تشيش سريعوس وحضر يا رب خايف علي يا عزينهم انظر بعيني الكمال وشوف اللي يجرى, يجرى علي واللي لسه هيجرى يجرى من الهوى يبنى بعد اشتراحة شوية في الوصلة تانية جاية بعد اشتراحة شوية في الطبقة تانية جاية